about it. كفا. وقال تعالى كفا. ونزلنا عليك الكابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وقال تعالى <تصفيق> بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اتبع أما اما بعد فقد بينا في اخر مجلس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 نعم لغة هو الإعلام وقيل التفهيم و شرعا والإعلام بشريعة الله عز وجل عن طريق الملك المنزل من عند الله سبحانه، فعلى كل مسلم ومسلمه ان يعتقد أن هذا القرآن وحي منزل من عند الله سبحانه. لم ليس أساطير، ليس أساطير الأولين، ولم ليس اجتهادات بشرية، كما يدعي الكافرون والمرجفون. <تصفيق> وقد ذاينا سبحانه أنه اوحى بهذا القرآن إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ومن حكمة أو من الحكم التي من أجلها أنزل الله في القرآن الإنذار. <تصفيق> أن ينذر الله به عباده من عذابه إنهم خالفوا أوامره وعلى رأس هذه الأوامر التوحيد فمن خالف التوحيد كان مأواه النار خالدا مخلدا فيها ولذلك احتوى كتاب الله عز وجل على آيات الوعد وايات الوعيد هو بشاره ونذاره وهذه الآية نم اختصت بذكر النذارة لأنذركم به. نم ولأن القرآن نذير من عند الله، ام كانت اياته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 الدلالة على أن هذا القرآن نذير للعالمين أي لكل البشر بل للبشر والجن كل من بلغه هذا القرآن مما يعقل من الإنس ومن الجن إنه نذير له واختلف أهل العلم هل لم يكفي البلاغ المجرد عن الفهم نعم في إقامة الحجة على العباد أم أنه تشترط نعم أم أنه فهموا الحجة كي يؤدي هذا البلاغ دوره فذهب جمهور أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخ و... وتلميذه ابن قيم الجوزية وهو الراجح من كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وتباه على ذلك العديد من أئمة هذا الدين في من جاء بعده من أئمة الدعوة النجدية على أنه لا يكفي البلاغ دون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 ومن هذا نفهم أن الآيات التي نفت العقل عن الكافرين نعم نحو قوله تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا وكذلك في قوله تعالى ولقد أرنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون النفي هنا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 في كتابه الماتع التكفير وضوابطه التكفير وضوابطه فليرجع إليه لمن أراد المزيد ف... هذا ما تيصر في بيان هذه الآية أما في قوله تعالى فلا تطع الكافرين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 و... بلا شك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد عصمه الله عز وجل من متابعة الكاثرين ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم بشر وهذه البشرية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 من الجهاد بالسيف والصنام وهذا لا يعني أن الجهاد بالكلمة نعم يغني عن الجهاد بالسيف لا ولكن لكننا نمكل أن نوعين من الجهاد لا مستغنى عنهما في اقامه هذا الدين وذروة سنام الإسلام بلا شك في الجهاد بالسيف والسنان وكما في هذه الآية وجهاد بجهاد كبير هذا فيه يعني نعم الدلالة على نعم عظم هذا الجهاد بأنه نعم وصفه بأنه جهاد كبير وحديث عدنا من الجهاد الأصغر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 تحت راية تحت راية وامرة ولي الأمر المسلم الممكن وإن كان ظالما وإن كان فاجرا أما الجهاد تحت راية أمراء الأحزاب الأحزاب المتشرذمة الذين لا تمكين لهم في أنفسهم فضلا على أن يكون لهم التمكين على غيرهم هذا ليس جهادا إنما هو من الفساد والإفساد في الأرض أما في قوله تعالى وانزلنا إليك نعم وانزل الكتاب بالحق نعم مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومؤمنا عليه فهذا يدل على أن على أن الله سبحانه قد جعل كتابه الأخير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 ما يتعلق بأركان الإيمان التي لا تتبدل ولا تتغير نعم من, من كتاب إلى آخر ما أخبر به سبحانه عن صفاته أو عن ربوبيته أو عن ألوهيته أو ما أخبر به عن الملائكة أو عن الرسل أو عن الكتب أو عن اليوم الآخر أو عن القدر في الكتب السابقة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 أي يفرق بين الحق والباطل ومن ثم صلحا أن يكون حاكما بين العباد لأنه إذا كان القرآن مفرقا أو فرقانا بين الحق والباطل بلا شك إذا حكم به العباد صلحت أمور دينهم ودنياهم لأنه قد لأنه يدلهم على الحق ويحذرهم من الباطل وهو نذير للعالمين أي لكل المكلفين كما بينه.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 الى نور الهدايه الهدايه بكلام الله والعداله العدل التام لا يتحقق بين العباد الا اذا حكموا كتاب الله واما اذا حكموا أهواء البشر والقوانين التي وضعها البشر فانه لا, لا جرم ان يقع الظلم بينهم او ان تنتشر الفتن والاحقاد فيما بينهم ولذلك من قلما ما تجد بلدا في أي زمان وفي أي مكان تحكم بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وعم هذا المكان الأمان وعمه الرخاء وإن كان أهلهم فقراء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 او اذا حكمت الشريعة كما يقولون سوف تنتهي مشاكل البشر نهاية تامة ولن يكون هناك لا زنا ولا شرب خمر ولا سرقة لا قد هذه ولكنها لا تكون بالخطورة التي عليها في عدم تحكيم الكتاب والسنة لان بلا شك هذه الحدود الشرعية التي بيانها الله في كتابه وفي سنه رسوله بلا شك تحجم وتقلل من هذه المصائب وتكون راضيا لاصحاب هذه الكبائر إذا رجم الزاني وراهه غيره من الذين يزنون ارتدعوا عن الزنا فبلا شك يقل أزمنة وتقل الصارقة ولكن لا, لا لا يعني أن أن ينعدمان أو أن هذيل الكبار تنعدم بالكلي لا ولا يعني كذلك أنه إذا حكم الكتاب وحكمت السنة أنه سوف يزول الفقر و... يعني لا يبتل المسلمون بأمراض أو بفقر لا قد يبتلون وهم يحكمون باب العكس كلما ازداد المؤمنون طاعة لكلما جاءهم البلاء للطمحيص ولرفع الدرجات ها. هذه نقطة أحببت أن أبينها لأنها تختلط على البعض لأن بعض أصحاب الأحزاب يصورون للناس كما يقال أنهم سوف يعيشون في الفردوس في الجنة إذا هم طبقوا أشهر لا الجنة تكون في الآخرة نعم في الدنيا يعم الامن ما بين الناس وتعم الخيرات التي يكون أهمها صلاح القلوب وتزول الفتن إن شاء الله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 وبالطمأنينة هذا بلا شك يتحقق لكل من يحكم الكتاب والسنة ومن سنة الله عز وجل أنه, أنه يبتلي العباد بعضهم ببعض وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وبين سبحانه أنه من أطاع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقط أطاع الله عز وجل يعني طاعة الرسول فيما بلغه من هذا الدين فيما بلغه من الوحي هي من طاعة الله فمن ومن اطاع الرسول فقد اطاع ومن عصر الرسول فقد عصى الله عز وجل ومن ناص الله رسوله فقد ضل ضلالا مبينا وجب على كل مسلم أن يعلن الانقياد لأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم وإن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 وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الأصل في أمر الرسول أنه واجب إذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الأصل أنه واجب نعم إلا أن يأتي دليل يصرف الوجوب إلى الاستحباب والأصل في أفعال الرسول التأسي والاستحباب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 ويغفر لكم ذنوبكم هذه كلها يحصل عليها المؤمن بطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والله غفور رحيم نعم وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله تعالى ونأخذ برهة من الراحة ثم نبدأ في درس أخلاق وأداب طالب العلم إن شاء الله تعالى وجزاكم الله خيرون